أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةً مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْتُمْ مِنْهَا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْ وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَ لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الذين سودت وجوههم فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب, فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين تبدلت وجوههم ففي رحمه الله ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ